ولقد ظرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعم بل هم أضل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 إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ